لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَأُلْقِيَ آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْذَ وَثٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ لَمَّا أَتَا رُدِيَّ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا وما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِزْعٍ وَمَلَئِهِ انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلو واخي هارون هو افصح مني لسانا فاوسله أن يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن التبع تبعكم الغالبون